وَالصَّار وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَيْسَ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 110. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلا تَصُبُّ الذِّينَ يَذَرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَذَابًا بِغَيْرِ عَدْلٍ كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون